بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى ناراً ذات لهب وامراته حَمَّالَة الحطب في جيدها حبل من مسد